شحرت عن خرج انوار ميلاد وفوت ذكر من وقت <مبروك> البشر <مبروك يا عباس> <شعرت> من صار باسي تشوف فخرك الراد مبروك لك يا حافظ والرابعة بشعبان زعني بزوت نادياني يا بق الفضل يا مولاي إلك رايا هتعليني إلك رايا هتعليني يوم وكي الكرار نصيح القمر حاديني نبشر فاطمة الزهرة ولكن نبعث دهانيني ولكن نبعث دهانيني يا رائل وموينه ماش مبروك لك يا عباس مبروك لك يا عباس عاش <متحدث> المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي ورامي حسين صحن هذا <متحدث> <مبلوك> <متحدث> ابن الولى ما خاف عزمه من عزم حيدر فاعل للقفن عباس مثل صاله حلب خيبر مثل صاله حلب خيبر ها بالموت ساقي بكربنا لكوثار لبوت جابتك مولاي ولرباك كسد هزبار ولرباك كسد هزبار عبدين ما تطنقر راس مبروك لك يا عباس مبروك لك يا عباس شحيت عرف رجع انوار بلادك وبعد تفتار بلويت هاتبشر من فار باسيق وفضل كراس مبروك لك يا انا التحيي <متحدث> ماي صوبين من نتراجفت صوبين قد بي جربت دصار جاب انهر يجرح سنوف زينب الحوره ضحت فوق ويله العين ضحت فوق ويله العين عباس مبروك لك عباس اطلب النسخة الاصلية من مؤسسة احمد شاكر العبودي للانتاج والتوزيع الاسلامي مبنوك لك يا عباس مبنوك لك, <يا> عباس> <مبروك> لك <يا> عباس> انا الهايم ومشتاج وانضيف يا قمر وانحف جلبي من الصغر والهار فيك وروحك تعذى فيك وروحك حبك جنة الفردس والجنة تكات قراب نادي تجرا عن زود من حبه فلا عين من حبه فنات رغم بين الناس مبروك لك يا عباس مبروك لك يا عباس شعلت على فرج انوار بنادك و طلعت تعمر وقت البشر من صار بس اسم فخرك مبروك لك الردود الحسيني ملا بسام الزيدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع مصطفى العبودي تم التسجيل في استوجهات رتاج الإسلامي الإخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري واحمد الزيدي الإشراف العام ملا حسام الموالي التصوير والمونتاج مرتضى الزهيري مرتضى الزهيري هذا العمل من إبداعات مؤسسة أحمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 مكعب 5294